مَقَامِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتغون وحور العين كأمثال اللؤم المكنون جزاء بما كانوا يعملون سمعون فيه نغ وَلا تأقيم إلا ق سسلام س وأصحاب المم أصحاب المين في سد مخض في سد مخض وَظِلٍّ مِّن ضُرُودٍ وَظِلٍّ مِّن جُنُودٍ وَمَا إِنَّ مَسْكُونٍ وَفَاكِهَةٍ كثيرة لا فَلَا مَنَعَهُ وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ إِنَّا أَنشَأْنَا لَهُ ن إِنْ شَاءَ فَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْأَبْكَارِ عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ من واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال واصحاب الشمال, الشمال في سليم وحنين وبالن يحمون لا يرد ولا كريم كان قبل ذلك مترفين وكان صغور على الحنف العظيم وكان يقولون اذا متنا وكنا ترابا واذانا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما الا اننا الاولين والآخرين لما جميعنا إلى إله قاتل يوم ماء إن لكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من شجر تسون سلام الاولى منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربوا شربا من هاوان إن خلقناكم فلولا تصدقون